دعو اليتين ولا يحض على طعام المسكين فوير المصلين الذين هم عن صلاتهم سامون الذين هم راءون ويمنعون الماعون بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوتر فطل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر